ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا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 طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بعدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 كأسا ذيها قلا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 أناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا